وبعهد الله اوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ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 سَنُذِ ذَٰلِكَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ